الدرس الثاني من قصص الأنبياء واحد ماذا تعرف عن سيدنا آدم عليه السلام؟ ماذا تقرأ يا عمر؟ أقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم ماذا تعرف عن سيدنا آدم عليه السلام؟ هو أول نبي في الأرض، الله خلقه من تراب نعم هذا صحيح كلنا من آدم بعده جاء أنبياء كثيرون ذكر الله بعضهم في القرآن هل قرأت قصة سيدنا موسى عليه السلام؟ نعم قرأتها إنها أطول قصة في القرآن الكريم إذن أنت تعرف أين ولد موسى عليه السلام؟ طبعا هو ولد في مصر ولكن لا أعرف متى ولد بالضبط لا أحد يعرف ذلك ولكنه ولد في أحد فرعون وقبل الميلاد هذا صحيح وهل تعرف أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم؟ نعم طبعا إذن أذكر أسماء بعضهم من فضلك نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، داود، سليمان، عيسى، موسى، محمد عليهم السلام